يا روحي واضر الرحمن اذا تحباك كني دم كني دم دوبجه في Un taku نادي نتبر تبر تيلا لفخ جاسن نذيه نتبر تبر تيلا لفخ جاسن سواغر سويل عندي ذات اللي ماكو بلاسن سواغر سويل عندي ثمر ذات اللي ماكو بلاسن أتيروح عش سلسلامي ويا حبيبي كمل نادي دكتور يسيري فرصة الدنيا دي Gas come levrid, qbalah, muri tadar tuihiula. Gas come levrid, qbalah, muri اضرني داك السجملة داكنو ناديز في حملا اضرني داك السجملة داكنو ناديز في كملت ما تغلب تدر والله كملت تقدي الجمرة ما والله اختي روحاجي دغطي وي حبيبي عاد الاربع باش يفاش يكمل دساون ناديدو دسي Çiğde Osman itiyor mu هات سير وحاشي يركب السدامي وي حبيبي عندي الاربع ماشي فاش نكمل دتاون نادي دكتو تسيري فغور جنيدي وي وي هات سير وحاشي يركب السدامي وي حبيبي عندي الاربع ماشي فاش نكمل دتاون نادي اتبوا مهديا تمارس تبذل لي جرسن اتبو مهديا تمارس شبلس جند الجهاد في <تصفيق> دسمين، شبلس جند الجهاد في <تصفيق> دسمين. جر جر عليه تلقيم تزنن، جر جر عليه تلقيم تزنن. أتري حاشي يبافير سسدامي ويا حبيبل عدلار بعد واسيباس يمكن من الجساون Tütüm atub جدت وجدك يا تير وحاج اللي يوفي في هو زفيوان يا تير وحاج اللي في هو زفيوان صدقك <تصفيق> تو الدرس الريف وبص الحيني يا واون صدقك تو الدرس الريف يا واون يا طاو سدرن نيفك يا طاو سدرن من بيتك وماني ضوابن اثير وحاشي وديس سدامي ويا حبيبي Kire illendil veli si odus da sstam dam daran kire illendil veli si odus sstam <gülüyor> دابشي غرزتي في الزاويه اللي تغيما دابشي غرزتي في الزاويه اللي تغيما لو كنيه غرزتك عندي ما يضل قراه اليوموال لو كنيه غرزتك عندي ما دنا بغي سيبولك هاديو حاشي يوتي الله رباه نادي دبودا سير فازورة تني ديونيوان هاديو حاشي يوتي سسدمي وي الدر اربعه واش لباسك من نادي دكتو دصيري فاقور جنيدي ونيوان الدر اربعه واش من جزاون نادي دكتو ونيوان هاتي روحك اللي واقف قدامي وي حبيب عدي بالرباع واش لباسك من نادي دكتو دصيري فاقور جنيدي